الوحدة الرابعة الدرس الأول السلطان محمد الفاتح واحد السلطان محمد الفاتح وفتح إسطنبول هو سابع سلاطين الدولة العثمانية ولد في مدينة أديرنة عاصمة الدولة العثمانية آنذاك وعندما بلغ الحادي عشر من عمره، أرسله والده السلطان مراد الثاني إلى مدينة أماسيا ليكتسب الخبرة في إدارة الدولة، لقب بالفاتح بعدما فتح إسطنبول، وكان عمره في ذلك الوقت واحداً وعشرين عاماً، يعتبر المؤرخون هذا الحدث خاتمة للعصور الوسطى، وبداية للعصور الحديثة، كانت ثقافة محمد الفاتح عالية، يحب العلم والعلماء، لذلك اهتم ببناء المدارس والمعاهد في جميع أنحاء الدولة، وقام ببعض الإصلاحات في نظام التعليم، حيث نظم المدارس ورتبها على درجات ومراحل. دفن السلطان محمد الفاتح في إسطنبول بجوار جامع الفاتح،